وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ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 تيرزقون فيها يرزقون فيها بغير حزاب ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار تدعونني ل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 وَأَنَّمَا رَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّمَا رَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ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 وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ إِنَّ النَّارَ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ اجْعَلْ خَيْلُ آلِ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابَ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا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 كُلُّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعوا كافرين الا في ضلال ان لناصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهد ويوم يقوم الاشهد يوم لا فَعَذَابُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ يَوْمَ لَا يَنفَعُ فَعَذَابُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمْ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ